119. وما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشج منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون